موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتى قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات. وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وساها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال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 اذَ كَانَتْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَحْطَابِكُمْ تَنكِسُونَ لا تَجْأَرُ الْيَوْمَ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 افَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يُحَرِّفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَمْ يَقُولُونَ هُوَ جِنٌّ بلجأهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بلأتناهم بذكرهم فهم مع ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تدعهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ما وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرّ لَلَجُّوا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ, طغيانهم يَعْمَهُونَ قد اخذناهم بالعذاب فاستكانوا لربهم وما يتضرعون فاستكانوا لربهم وما يتضرعون وَحِينَّا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الْلَّدْجُ الْلَّدْجُ فِطْغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَعْبُرُونَ حتى إذا فتحنا عليهم ببذا عذاب شديد باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيهم